الوجه الثاني يبدأ حالا البيت العشرون ولولا ابو الليث الهمام لأخلقت من الدين أسباب الهدى وأرثتي يقال رث الشيء وأرث وأرث أكثر البيت الحادي والعشرون فأقر عمود الدين في مستقره وقد نهلت منه الليالي وعلتي البيت الثاني والعشرون ونادى المعالي فاستجابت نداءه ولو غيره نادى المعالي لصمتي البيت الثالث والعشرون ونيطت بحقويه الأمور فأصبحت بظل جناحيه الأمور استظلتي الحق معقد الإزار وقوله استظلتي كأنه حذف قد منها كما قال النابغة أمست خلاءا وأمسى أهلها احتملوا أخنى عليها الذي أخنى على لبدي حاشية العقل الثمين صفحة ست انتهت الحاشية البيت الرابع والعشرون واحيا سبيل العدل بعد دثوره وانهج سبل الجود حين تعفتي حاشية قال ابن المستوفى انهج بمعنى اوضح من قولهم من قولهم طريق نهج اي واضح والمعروف نهجت الطريق بغير الف اذا اوضحته ولا ولعل انهج اللغة فيه وقالوا في تفسير قول يزيد ابن خذاق الشني ولقد اضاء لك الطريق وانهجت سبل المسالك والهدى يعدي انهج الامر اذا اتسع قال الجوهري في تفسيره انهج الطريق اي استبان وصار نهجا واضحا بينا فعلى ما قالوه يجب ان يرفع سبل الجود بالفاعل ولم يأت في انهج بعلامة التأنيث لانه غير حقيقي ويكون ويكون فاد حذث منه ما فيه ضمير عائد إلى الممدوح نحو به أو نحوه وقد روي وأنهج سبل الجور حتى تعفتي انتهت الحاشية البيت الخامس والعشرون ويلوي بأحداث الزمان انتقامه إذا ما خطوب الدهر بالناس ألوتي البيت السادس والعشرون ويجزيك بالحسن اذا كنت محسنا ويغتفر العظم اذا نعل زلتي هذا مثل يضرب لمن قعد به الظهر واصابته رزية وليس ثم نعل وانما هو جار مجرى قولهم استقدمت راحلته وخفت نعامته البيت السابع والعشرون يلم اختلال المعتفين بجوده حاشي اهلام نواله وبها مشها رواية الاصلة انتهت الحاشية اذا ما ملمات الامور المتي يلم اختلال المعتفين بجوده اذا ما ملمات الامور المتي البيت الثامن والعشرون همام وري الزند مستحصد القوى اذا ما الامور المشكلات اضلت عي يقال وري الزند اذا خرجت ناره والزند وار ووري ومستحصد القوى من قولهم احصط الحبل اذا احكمت فت له البيت التاسع والعشرون اذا ظلمات الرأي اسدل ثورها تطلع فيها فجره فتجلت عين المعروف سدل وهي اللغة العالية ويجوز اسدل البيت الثلاثون به انكشفت عنا الغيابة وانفرت جلابيب جور عمنا فضمح التي الغيابة مثل الغمامة ويقال غايا على رأسه بالسيف اذا اشرف عليه وانفرت ان شقت يقال فريت وانفرت ان شقت يقال فريت الثوب وغيره اذا شققته والفري يكون على سبيل الاصلاح والافساد والإفراء على سبيل الإفساد لا غير وقولهم في المثل هو يفري الفري أن يعمل عملا محكما البيت الحادي والثلاثون أغرر بيط الجأش ماض جنانه أغرر بيط الجأش ماضٍ جنانه اذا ما القلوب الماضيات ارجحنتي عين ارجحنت في معنى ثقلت حاشية قال ابن المستوفى لا معنى لذكر الثقل في معنى بيت ابي تمام اللهم الا ان يريد بذلك انها ثقلت عن المضي فلم تبرح قال الجوهري ارجحن الشيء مالا وارجحن الشيء اهتزا فاذا اخذ معنا ارجحنت في بيت ابي تمام من الميل والاختزاز كان اولى من ان يكون مأخوذا من الثقل لانه يريد اذا القلوب الماضيات مالت او اهتزت خوفا وارجحن في بيت عدي بالبي بالبي بالميل والاختزاز اليق به من قوله اذا لم يبرح مكانه لان الميل والاهتزاز مما تحدثه الخمر بشاربها غالبا وهما احسن في وصفها من اقامة الشارب في مكانه ويؤيد ما ذكرته رواية من روى اذا ما القلوب الماضيات ارث وقال الثعنت زالت عن مواضعها وقال الجوهري الارثعنان الاسترخاء ويروى اذا ما القلوب الرابطات ويروى الراضيات وهذه الرواية ليست بشيء انتهت الحاشية نهوض بثقل العبء مطلع به وان عظمت فيه الخطوب وجلتي البيت الثالث والثلاثون تطوع له الايام خوفا ورهبة اذا امتنعت من غيره وتأبتي تطوع اخذه من طاع يطوع فاذا حذفت الهمزة من اطاع جاءوا باللام فقالوا طاع له ولا يقولون طاعه قاض الراجز فقلت للقلب ذا اتباعها قطا علي وطالما اقطعها ويقولون قد اقطع له المرعى اذا امكنه البيت الرابع والثلاثون له كل يوم شمل مجد مؤلف وشمل ندى بين العفاء بين العفات مشتتي له كل يوم شمل مجد مؤلف وشمل ندا بين العفات مشتتي البيت الخامس والثلاثون أبليث لولا أنت لنصر من ندا وأدركت الأحداث ما قد تمنتي البيت السادس والثلاثون أخاف فؤاد حاشية دال جنانة انتات الحاشية الدهر بطشكا فانطوت على رعب أحشاؤه وأجنتي أخاف فؤاد الدهر بطشك فانطوت على رعب أحشاؤه وأجنتي البيت السابع والثلاثون حللت من العز المنيف محلة أقامت بفوديها العلا فأبنتي البيت الثامن والثلاثون ليهنئ تنوخا انهم خير اسرة اذا احصيت اولى البيوت وعدتي اصل البيت ما بني من مضر او شعر او ادم وهذا اسم عام ثم قالوا فلال من اهل البيت يريدون به الشرف فهذا تخصيص وقع بلفظ العموم كما يقال فلان إنسان يراد به المتح وقد علم أن بني آدم كلهم يقوا عليه هذا الإسم البيت التاسع والثلاثون وأنك منها في اللباب الذي له تطأت الأحياء صغرا وذلت حاشية قصرا انتهت الحاشية البيت الاربعون بنا لتنوخ الله عزا حاشية مين مجدا مؤبدا وبها مشها رواية الاصل لام عزا مؤتضا دال عزا مؤيدا انتهت الحاشية بنى لتنوخ الله عزا مؤبدا تزل عليه وطأة المتثبتة البيت الحادي والاربعون اذا ما حلوم الناس حلمك وازنت رجحت باحلام الرجال وخفتي البيت الثاني والاربعون اذا ما يد الايام مدت بنانها اليك بخطب لم تنلك وشلتي البيت الثالث والاربعون وإن أزمات الدهر حلت بمعشر أرقت دماء المحل فيها فطلت البيت الرابع والأربعون إذا من تطين العيس نحوك لم نخف عثارا ولم نخشى اللتي ولا التي أصل التي والذي في كلامهم أن يكون إسمين ناقصين لا يتمان إلا بصلة وشذ قولهم في المثل فعله بعد اللتية والتي أي بعد المشقة والجهد ولا يكادون يفردون اللتية من التي وقال بعضهم يريدون باللتية ما صغر من الأمور وبالتي ما عظم منها وكأنهم يكنون بهذين الاسمين عن الداهية القصيدة الثامنة والعشرون وقال يمدح مالك ابن طوق حاشية جاء في كاف على رأس هذه القصيدة بعد قوله وقال يمدح ابن طوق ورويت لغيره امتهت الحاشية البيت الاول اقول لمرتاد الندى عند مالك تعوذ بجدوى مالك وصلاته الثاني من الطويل والقافية متدارك اصل المرتاد الذي طلب الكلة البيت الثاني فتن جعل المعروف من دون عرضه سريعا الى الممتاح قبل عداته والممتاح الرجل الذي يطلب ما عند الرجل من النيل وأصله من الميح وهو أن ينزل المائح إلى أسفل البئر فيأخذ ما فيها من الماء البيت الثالث ولو قصرت, ولو قصرت أمواله عن سماحه لقاسم من يرجوه شطر حياته البيت الرابع وان لم يجد في قسمة العمر حيلة حاشية د موضعا انتهت الحاشية وجاز له الاعطاء من حسناته البيت الخامس لجاد بها من غير كفر بربه وآساهم من صومه وصلاته الصواب وآساهم لأنه من تصيره إياهم أسوته أي مثله إلا أن العامة يقولون واساه وقد استعملوا مثل ذلك في مواضع كثيرة مثل آكله وآخاه وبعض أهل العلم يزعم أنه لا يجوز وإنما حملهم على إثبات الواو في الماضي أنهم قالوا في المضارع يواسي ويواكل فحسن تخفيف الهمزة وكونها واوا لأنها مفتوحة وقبلها ضمة وكانت الواو أخف عليهم فلما ألفوها في المضارع واسم الفاعل إذ قالوا مواس ومواكل جاءوا بها في الماضي كذلك القصيدة التاسعة والعشرون قافية الثاء قال يمدح مالك ابن طوق ويستبطئ البيت الاول كف بالطلول حاشية وضاء بالديار انتهت الحاشية الدارسات علافة امست حاشيه م و ل و س و ض و ك اضحت انتات الحاشيه حبال قطينهن رثاثه قف بالطلول الدارسات علافه امست حبال قطينهن رثاثه الثاني من الكامل والقافيه متواتر عين ارادت الخيمه علافه ويقال انه كان مع أبي تمام غلام يقال له علاثة فيجوز مثل ذلك وقد يحتمل أن يفتعل الشاعر أسماء لغير موجودين فيستعين بها في القافية وحشو البيت كقول نابغة أمن آل مية رائح أو مغتدي حاشع البيت أمن آل مية رائح أو مغتدي عجلان زاد وغير مزودي الديوان صفحة سبع انتهت الحاشية وقوله اتاركة تدللها قطام حاشية البيت اتاركة تدللها قطام وضنا بالتحية والكلام الديوان صفحة ثلاث وسبعين انتهت الحاشية وقوله عفى ذو حسن من فرتنا فالفوارع حاشية البيت عفى ذو حسن من فرتنا فالفوارع فجنب أريك فاتلاع الدوافع الديوان صفحة 48 انتهت الحاشية فيحتمل أن تكون هذه أسماء نساء موجودات ولا يمتنع أن يكون في العدمين لأن الشعر بني على ذلك حاشية قال الصولي ويروي أبو مالك علاثا وفسرها بقوله أي قليلا انتهت الحاشية فأما رواية من يكسر العين فهي ردية جدا لأنه يريد به العلث وإنما يأخذه من علث الشعير بالحمطة إذا خلطته بها أيخلط في أفعالك وقوفك بهذه المنازل حاشي قال ابن المستوفى يرد على أب العلا قول المعر أيخلط بأفعالك وقوفك بهذه المنازل لا معنى له يدل عليه اللفظ وكيف رويت لفظة علاثة فهي رديئة ولو ان علاثة غلامه على الحقيقة لوجب عليه تجنب هذه اللفظة واطلاحها لغرابتها انتهت الحاشية والقطين اهل الدار والرفاث جمع رث البيت الثاني قسم الزمام ربوعها بين الصدى وقبولها ودبورها اثلاثا قيل في القبول انها هي الصبا وقال النظر ابن شميل القبول ريح بين الصبا والجنوب وقال ابن الاعرابي القبول كل ريح لينة طيبة تقبلها النفس فليس للرد على ابي تمام وجه قال ابن المستوفى الصحيح ان الصبى هي القبول وما الذي منع ابي تمام ان يجعل موضع قبولها جنوبها فكان يسلم من هذا التشني عليه انتهت الحاشية البيت الثالث فتأبدت من كل مختفة الحشى غيداء تكسى يارقا ورعاثا تأبدت خلت وأوحشت كما جاء في عين وهو مأخوذ من الأبد يريد أن الظهر طال عليها وليارك ضرب من الحلية أعجمي معرب والرعاث جمع رعث ورعثة وهو القرط والغيداء الطويلة العنق صاد وسميت القرطة الرغاثة لاسترسالها واصل الرعف لاسترساله ورعف ورعفات الديك ما تدلى تحت حنكه البيت الرابع كالضبية الادماء صافت فارتعت زهر العرار الغضي والجاثجاثة الادماء من الطباءه التي يعلو لونها صمرة وصافت اتى عليها الصيف والعرار والجاث جاث ضربان من النبت يصفان بطيب الرائحة وذكر بعض اهل اللغة ان العرار لا يأكله شيء من المال حاشي المال اذا اطلق عند اهل البادية ارادوا به الابل انتهت الحاشية البيت الخامس حتى اذا ضرب الحريف رواقه سافت برير اراكة وكباثة عين البرير والكباث صنفان من ثمر الاراكة ويقال ان البرير الغض منه والكباث ما قد بدى فيه اليبساء وقال قوم البرير اليابس من ثمره وقوله ضرب الخريف رواقه مثل استعاره للخريف يقال ضرب فلان رواقه في المكان اذا اقام فيه والرواق ما قدام البيت وسافت شمت فعبر بمقدمته عن الاكل لأنها تشم أولا ثم تكل والأشبه أن يكون سفت لأن الشعراء كذا يذكرون قال النابغة تسف بريرة تسف بري بريره وترود فيه إلى دبر النهار من القسام حاشها الأخذ الثمين صفحة ثمانين وعشرين والرواية فيه من البشام ان تاتي الحاشية تسف بريره وترود فيه الى دبر النهار من القسام وقال اخر وعهدي بحو مل فيه الخليط تأدم الضباء تسف البريرة واذا سفته فقد سافته وكل الوجهين حسن سائر البيت السادس سيافة اللحظات حاشية قال الصلي ويروى حسانة اللحظات يريد ان طرفها بحسنه يسبي ذوي العقول انتهت الحاشية سيافة اللحظات يغدو طرفها بالسحر في عقد نها نفاثة البيت السابع زالت بعينيك الحمول كأنها نخل مواقر من نخيل جواثة جواثة موضع يصف بكفرة الطمر والنخيل والحمول أحمال القوم المتحملين ويجوز أن يقال للقوم حمول كما يقال شهود أي شهاد وهذا المعنى يتردد في الشعر كثيرا يشبهون الحمول بالنخل المواقر وهي الكثيرات الحملة اذا كانت مواقر فان بعضها يكون اصفر وبعضها احمر وبعضها اخضر ويروى رادت بعينيك البيت الثامن يوم الثلاثة لن ازال لبينهم كدر الفؤاد حاشية سين اصفى العداوة كل يوم ثلاثا هاء ك اول العداوان تاء الحاشيه يوم الثلاثا لن ازال ل كدر الفؤاد لكل يوم ثلاث اصل الثلاثا الممد و قصره جائز وكانه من قولهم صلوة الاولى وهم يريدون الصلوة الاولى وكذلك هو يوم هو اليوم الثلاثاء فاضيف اليوم الى صفته او المبدل منه البيت التاسع ان الهموم الطارقاتك موهنا من عجفونك ان تذوق حثاثة حثاثة اي نوما قليلا ولا تستعمل إلا في النفية حاشية قال الصلي يقال ما ذقت غماضا ولا حساثا أي ما بفتح الحاء وكسرها القليل من النوم كذلك الغماض انتات الحاشية البيت العاشر ورأيت ضيف الهم لا يرضى قرا الا مداخلة الفقار دلاث عي ضيف الهم ما طرق منه شبه بالضيف من بني ادم والفقار خرز الظهر والدلاث الناقة الجريئة على السيرة وهذا معنى يتكرر في اشعار العرب يجعلون للهم قرا قال الشاعر وأقر الهموم الطارقات حزامة لذا كثرت للطارقات الوساوس وقال آخر وإني لأقري ضيف همي جسرة بدأيتها والقصريين علوب حاشية الجسرة الناقة الماضية في فقار الكاهل في مجتمع ما بين الكتفين من كاهل البعير خاصة والقصريان ضلعان يليان الترقوتين وعلوب جمع علب والعلب اثر الضرب وغيره يريد انه اذا حل به الهم رحل بناقة هذه صفتها انتهت الحاشية البيت الحادي عشر شجعاء حاشية فيضاء روى الخار زنجي سفعاء انتهت الحاشية جرتها الزميل حاشية قال الصلي وروي جرتها الثميل يريد ما في جوفها وهو تصحيف انتهت الحاشية تلوكه أصلا إذا راح المطي غراث شجعاء جرتها الذميل تلوكه أصلا إذا راح المطي غراثا قال الشجعاء الطويلة وقيل هي التي بها جنون من نشاطها والذميل السير السريع والجرة ما تخرجه الناقة من جوفها الى فمها وتجتر به وتلوكه تمضغه والاصل العشية والغراث الجيع واحدها غرثان يصف ناقة فيقول هي نشيطة تجتر بالذميل إذا جاء الوقت الذي تكل فيه الإبل وهو العشية متى صارت النهار كله أي تسير سيرا سريعا وجعل لجترار مثلا للحوق الكلال وانقطاع القوى والأشر يقول هي تصل السير بالصرى باقيا مشاتها إذا حصرت الإبل وكلت قواها ويفسره البيت الذي بعده وهو البيت الثاني عشر أجدا إذا ونت المهارة أرقلت رقلا كتحريق الغضاء حثحاثة حاشية قال الصلي قد بينا قد بينا البيت الأول بهذا البيت وناقة أجد صلبة وثيقة وحثحاث سريع انتهت الحاشية البيت الثالث عشر طلبت فتا جشم بن بكر مالكا درغامها وهزبرها الدلهاثة طلبت فتا جشم بن بكر مالكا درغامها وهزبرها الدلهاثة يقال اسد دلهاث ودلاهث ايجريه ومن زعم أن الهاء في هبلة زائدة جاز أن يدعي أنها في دلهاث كذلك وأنه من الدلاث البيت الرابع عشر ملك إذا استسقيت مزن بنانه قتل الصدى وإذا استغفت أغاث حاشية سين وإذا استغيث انتهت الحاشية البيت الخامس عشر قد جربته تغلب ابنة وائل لا خاترا حاشية ويروى لا خاتلا عهدا انتهت الحاشية لا خاترا غضرا ولا نكاثا قد جربته تغلب ابنة لا خاترا غدرا ولا نكاثا عين الخاتر مثل الغادر الا انه اشد مبالغة ومن روى غدرا بفتح الغين واسكان الدالي نصب غدرا لانه مفعول له ومن روى غدرا غدرا بضم الغين وفتح الدال فهو من قولهم رجل غدر أي غادر وينصد غدرا على الصفة ومن روى غادرا بفتح الغين وكسر الدال فهو راجع إلى معنى الغدر أيضا إلا أنه لا يستعمل في مكان الغادر وإنما يكون مستعارا له يأخذه من الليل الغدر والمغدر وهو المظلم ومن المكان الغدري وهو الذي فيه حجارة وشقوق ويصعب الثبات فيه ومنه قولهم إنه لثبت الغدري والنكاث الذي ينكث ما يعقد من الأمور البيت السادس عشر مثل السبيكة ليس عن أعراضها بالغيب لا ندسا ولا بحاثا مثل السبيكة في صفائه ونقائه واسم ليس مضمر فيه وندسا خبر ليس اي هو مثل السبيكة لا يشتغل بالبحث عن اعراض قبيلته لعفته واقباله على شأنه والندس الذي يكشف الامور عن اخبار الناس ويستعمل الندس في الصفة بالطعم يقال ندسه إذا طعنه قال جرير ندسنا أبا من دوسة القين بالقنى وما رضم من جار بيه ناقع حاشية الديوان صفحة ثلاثمائة انتهت الحاشية وبيه سابتوا اسم إنسان ندسنا أبا من دوسة القين بالقنى وما ردم من جار بيسبة ناقع يقال ويقال تندس أي تبحث الأخبار حاشية تكملة شرح الصلي وقال ذو الرم وقد توجس ذكرا مقفر ندس بنبأة الصوت ما في سمعه كذب انتهت الحاشيه البيت السابع عشر درح القذا عنها وشذب سيفه عن عيصها الخراب والخباس يقال درح القذا اذا ازاله ودفعه واصله من درح الداب برجله وبالدابه ضراح اذا كان يفعل ذلك وأصل التشذيب التفرقة والعيس الشجر الملتف عين والخراب جمع خارب وهو الذي يسرق الإبل خاصة ثم استعير في كل سارق وصاحب غدر قال الراجز والخارب اللس يحب الخاربة وتلك قرب مثل أن تناسب أن تشبه الضرائب الضرائب عين. والخباث جمع خابث والمستعمل خبيث وأجمعت القراء على قراءتهم والذي خبث لا يخرج إلا نكد بضم الباء فهذا يدل على أن قولهم خبيث هو المشهور عين وقد يجوز أن يقال خابث على غير الفعل أي ذو خبث كما يقال تامر ولابن البيت الثامن عشر ضاح المحيا للهجير وللقناة تحت العجاج تخاله محراثا اي بارز للشمس وكل منكشف ضاح والمحراث عود تحرك به النار البيت التاسع عشر هم حاشه دال قد انتات الحاشية هم مزقوا عنه سبائب حلمه واذا ابو الاشبال احرج عاثا السبائب جمع سبيبه وهي شقة مستطيلة وانما اخذ من سببت الشيء اذا قطعته وأحرج أي عليه صاب يذكر قتله لما ولي نصيبين جماعة من بني تغلب البيت العشرون لولا لو القرابة جاسهم بوقائع حاشية سين بكتائب انتهت الحاشية تنسي الكلابة وملهما حاشية مين وماءها انتهت الحاشية وبعاثة لولا القرابة جاسهم بوقائع تنسي الكلاب وملهما وبعاثة عين يقال جاس البلاد والقوم والجوس التخلل وملهم موضع كثير نخيل حاشية قال ابن المستوفى لا معنى لقول ابي العلا في هذا الموضع ملهم موضع كثير النخل وإن كان كذلك وإنما كان يجب أن يذكر اليوم كما ذكره الصولي للموضع انتهت الحاشية وبعاث موضع بالمدينة كان فيه الحرب بين الأوس والخزرج وأكثر الناس يقولون بعاث بعين غير معجمة وذكره الخليل بغين معجمة وذكر بعض من جتاز بيثرب أنه دخلها وسأل عن هذا الموضع فأروه إياه وأنهم يقولون في اسمه بغاث بالغين صاد وملهم يوم بين تميم وحنيفة والكلاب حاشية هذا هو يوم الكلاب الثاني أما الكلاب الأول فقد كان بين الملكين شرحبيل وسلمة ابن الحارث ابن عمرة وكان مع احدهما تميم ومع الاخر تغلب انتهت الحاشية بين عبد يغوث ابن وقاصن الحارثي وبين قيس ابن عاصم المنقرية فأصرت تميم الرباب عبد يغوث وقتلته بن نعمار بن جساس التيمي وتولى قتله عصيم بن ابيسر التيمي البيت الحادي والعشرون بالخيل فوق متونهن فوارس مثل الصقور اذا لقين بغاثة بالخيل فوق متونهن فوارس مثل الصقور إذا لقين بغاثا البيت الثاني والعشرون لكن قراكم صفحه حاشية هأسين عفوه انتات الحاشية لكن قراكم صفحه من لم يزل وأبوه فيكم رحمة وغياثا البيت الثالث والعشرون عفو الإزار تنال جارة بيته أرفابه وتجنب الأرفاث عين يقال رجل عفو الإزار إذا وصف بالعفة وإنما يراد ما تحت الإزار وكذا كقولهم هو ناصح الجيب أي ناصح الصدر ولا معنى لوصفهم الإزار بالعفة والجيب بالنصح إلا أن يراد بهما ما تحتهما ولذلك قالوا فدا لك إزاري أي ما تحته ونح منه قول الشاعر ألا أبلغ أبا حفص رسولا فدا لك من أخي ثقة إزاري عيني ويجوز رفع الجارة ونصبها والرفع أحسن وليس النصب بقبيحة والأرفاب جمع رفد وهو العطاء ويقال للقدح العظيم رفد والارفاث جمع رفث وهو ذكر الجماع والحديث فيه والحديث به البيت الرابع والعشرون عمر بن كلثون بن مالك الذي طرك العلا حاشية جعل العلا كما جاء في صوت انتات الحاشية لبني ابيه تراثا عمرو بن كلثوم بن مالك الذي ترك العلى لبني ابيه تراثا البيت الخامس والعشرون وزع الزمان حاشيه م و ل و س و ك و ه ب ردع تاتي الحاشيه وزع الزمان وهم كهول جله وسطوا على احداثه احداثا انتهى الشريط الرابع عشر البقية على الشريط الخامس عشر